تخلفوا معاه يقعدوا في بيوتهم يعتزلوا يبكم لدرجه ان واحد منهم كان هيتشل يوصل الكرب وكعب بن مالك ليوم بعد 50 يوم طالع على سطح بيته اصلي الفجر كعب بن مالك كان في في ال يوم دول يا جماعه ما كانش حالته غير الثوب عليه التوبين اللي عليه يوميها كان الكرب الشديد وضاقت عليهم الارض بمراحبه وضاق ضاقت عليهم الارض بمراحبه وضاقت عليهم انفسهم ما عادش طايق يرفع عاد مخنوق ما قادر وهو بيصلي الفجر بعد ما صلى يسمع واحد من على الجبل بيقول يا كعب ابن مالك ابشر بيقول فخررت ساجدا وعلمت انه الفرج ربنا نزل المغفره لكعب ابن مالك واحد طلع على الجبل ينادي وواحد طلع جري ينادي وناس طلع جري وراه وواحد ركب حصان وطلع يجري عليه كعب ابن مالك طلع يجري على النبي على رسول في المسجد عشان يحضن النبي بعد 50 يوم عذاب ومقاطعه وهو في طريق الصحابه كلهم بيستقبلوه يحضنوه يهنوه يدخل الجامع من بيت الله يقوم يحضنه يروح للنبي النبي وشه زي القمر عليه الصلاه والسلام يتهلل يقول له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدك امك يا ترى لما نروح لحضن النبي عليه الصلاه والسلام الرسول والصحابه يحضنونا ويقولوا لنا ابشر بخير يوم مرة عليك منذ ولدك يا امك يا ترى يا جماعه هيفرحوا بينا يا جماعه ولا لا انا بقول قصه كعب قاتل الماء اللي قتل 100 نفس ربنا ما صعبش عليه التوبه كده ما تصعبش كده ليه كعب بن مالك التوبه اتصعبت عليه للدرجه دي ليه يا جماعه لان قاتل الماء ما كانش عارف كان غلبان انما كعب بن مالك كان عارف كلمه انا عارف يبقى دي حجه عليك يبقى لما هتتاخر كعب بن مالك اتاخر مرة اتعاقب العقوبه دي انت اتاخرت كم مره وانت اتاخرت كم مره يا جماعه كعب بن مالك رضي الله عن اتشدد عليه التوبه لانه كان عارف يبقى الكلام ده انا عارفه حجه عليك قدام ربنا حج عليك قدام ربنا حج علينا يا جماعه قدام ربنا سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول متسرعه ان ينظر الى يوم القيامة كانه رائعين فليقرا إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت اذا السماء شقت بصيت في التلاتة لقيت الثلاثه سبحان الله إذا الشمس كورت المرحله الاولى يوم القيامه الدنيا بقت ضلمه النور اتقطع في كل حته الكون كله النور اتقطع منه بعد كده إذا السماء انفطرت انفطرت السماء ما عادش في مجرات كل حاجه بقت عامله زي العقد اللي انتثر من بعضه كل حاجة اتفرطت كله بيجري وبيخبط في بعضه واذا الكواكب انتفرت الكواكب بتدور حوالين النجوم خلاص ما عادش في مدارات كله انتفر وإذا البحار فجرت ذرات الH2O الH2 جاب في ناحيه والO في ناحيه يعني حصل انفطار في الذرات المجرات والذرات القبور بعثرت يطلع الانسان يلاقي انفطار في المجرات من فوقه وانفطار في الذرات من تحته منظر رهيب المشهد الثالث اذا السماء انشقت المرحلة الثالثه صوره الانشقاق السماء انشقت يا جماعه يعني بعد ما حصل الانفطار الاصطدامات حصلت اتشقعت وتفتتت الكواكب والنجوم فيبدا المهل ينزل ينزل يسيح زي الزيت المغلي وما تكون السماء كالمهل زيت مغلي سايح على الناس ولا الله بالله السماء بتمطر زيت مغلي واذا الارض مدت والقت فيه القطحمم وبراقين القطحمم مباركين مغليه يعني الانسان يطلع يلاقي حمم وبراقين بتسقط من السماء وحمم مباركين بتصعد من الارض من تحته منفرح ان ينظر الى يوم القيامه كانه رائعين شايف بس مباشر من يوم الايامة فليقرا الصور الثلاثه ده ايه الثلاث صور دول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 مش عايزين تسمعوا دين الحمد لله لو كان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اللي جه دلوقتي كان هيزعل قوي لو لاقىكم حمد واحمد وابراهيم كان هيزعل قوي الحمد لله انكم طلعتوا كده لان النبي كان هيزعل بالمقاص اللي انتوا بتعملوها دي الهاله الشباب بتأثر جيل وراه طب استنى طب سمعنا طب نقول لهم ولا كلمه وما رضاش يتكلم معاهم الكلام ده انا عارفه التوصيه بتاعتنا الليله يا جماعه التوصيه بتاعتنا ايه على فين يا شباب على الاسئله اللي احنا مرضناش نجاوبها وقلنا السؤال ده انا عارفه السؤال نجاوب يا شباب كل اذان بيدان سؤال جاوبنا ولا لا ونزلنا صلي في الجامع كل فتنه في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لا ومرضناش نستسلم ليها كل معصيه في حياتنا سؤال جاوبنا ولا لا وتبنا منها يا جماعه احنا في امتحان وورقه الاسئله لسه فاضيه والوقت بيعدي والاجابات لسه ما كتبناهاش عايزين نجاوب عايزين نجاوب. سؤال في الورقه لسه ما كام طع لسه ما اتعملتش كام معصيه لسه ما تمش منها عايزين نجاوب الكلام ده انا عارفه هتضيع دنيتنا واخرهنا بالله حج علينا ان احنا عارفين عارفينه ما بنطبقش ترضى انك انت تبقى فيك ملمح من ابو جهل اللي كان عارفه ما طبقش ترضى يبقى فيك ملمح من ابليس اللي كان عارفه ما طبقش ترضى يبقى فيك ملمح من اليهود اللي كانوا عارفيهم ما طبقوش ترضوا تبقوا معاهم في النار ولا اعوذ بالله ما ينفعش عايزين الموضوع يتشدد ما هو عليه لو وغلط وغلط والعفو يبقى اذا يا شباب انا قبل ما اسيب كل وقتي انا عايز كل واحد يسال نفسه سؤال مش بس في كم سؤال ما تجاوبش في كام ماده اصلا المطلوب ان احنا نجاوبها ونذاكرها ده الايمان بيدعنا 70 شعبه طالب ثانوي ما عنده 75 ماده هيمتحن فيهم انا عايزك تمسك ورقه وقلم الليلة وتكتب اسماء المواد بس حتى نفسك من انتش عارف اسماء يجي 60 ماده من عليك امال هننجح فيهم ازاي يا ترى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 يا ترى يا شباب هنيجي يوم القيامه مع مين مع العباد ولا العلماء ولا الدعاه ايه العمل اللي هنيجي بيه معاهم عايزين نلحق نفسنا وعايزين نجاوب على الاسئله ونبطل الكلام ده انا لا لا يا رب كل حاجه عارفها اطبقها يا رب واتعلم اكتر عشان اطبق اكتر يا رب لان انا عايز انجح انا عايز انجح انا نفسي انجح, أنا نفسي أنجح يا ربنا نجحني يا رب اللهم تب علينا وارضعنا وهدنا اللهم ثبتنا اللهم زدنا اللهم علمنا اللهم فتحك اللهم مد بك اللهم نصرك اللهم نورك اللهم بركتك وهداك اللهم حفظك اللهم غوثك اللهم يا رب ان شئت هديتنا ان شئت ثبتتنا ان شئت علمتنا ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما علم. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على امه حبيبك اللهم اجعله فتحا على الاسلام ونصرة الاسلام اللهم تب على عصاة المسلمين واهد غير المسلمين واهدي غير المسلمين ويهدي غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله <تصفيق> افتح للبان عسيتك ترطولتج يا بأليلم ها رايش فاز